إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخْلَعْ عَنَّي إنك إِنَّكَ بِالوادي المُقَدَّسِ قَوَّامٌ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ في هذه تجزا كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هو فتردا وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصا اتوكل عليها واهش بها على غنمي واهش بها على غنمي ولي فيها ما آرب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 اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي به يزري وأشركه في أمري كَيْنَسْبَحَكَ كَثيرا وَنَذْكُرَكَ كَثيرا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصيرا قَالَ قَدْ أُوتِيتَ تَسْأَلُكَ يَا مُوسَى وَلَقَدْ مَنَّ عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى أَنقُذْ فِيهِ فِي التَّابُوتِ فَقُذِفَ فِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوُّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عيني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 فلبثت سنين فِي أهل مدينة ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت واخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فَقُولَا لَهُ قَوْلَ اللَيْنِ عَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا وَأَنْ يَطْغَى قَالَ لَا تَخَفَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى فَاتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّمَا رَسُولَا رَبِّكَ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 وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِۦ فَأَخْرَجْنَا بِهِۦ يَزُوجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ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 قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما واذهبا بطريقتكم المثلى فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا وقدفلح اليوم من استعلا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 قولكبيركم الذي علمكم السحر فلا اقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف ولو صلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن اينا شدعذابا وبطئا قالوا ل اَثْرِك عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَقَضَى مَا تَقْضِي إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا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 وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ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 طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه ولا تطغوا فيه فحل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد هوى وانني لغفار لمن تاب امن وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك واضلهم السامري فرجع موسى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 فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَرَسِيَ أَفَلَا يَرَوْنَ أَن لَّا يَمْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلُهُ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَقَدْ قَالَ لَهُ تَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نَّدْرَحَ لَهُ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى قَالَ يَا هَارُونَ مَا مَنَعَكَ إِذ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا وَلَا تَتَّبِعَنَّ إِلِّي أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي ولا برأسي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 قال فاذهب فإما لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تحلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لنسفنه في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 يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وسالهم يوم القيامة حملا يوم يوفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا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 وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا لِمَنِ أَذِنَ لَهُ رَحْمَنٌ الماء وعنات الوجوه للحي القيوم وعنات الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلم وما من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلم ولا هما وكذلك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 ولقد عهدنا إلى آدم مِنْ قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للمنائك تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما مِنَ الجنة فتشقى انن لك لا تجوع فيها ولا تحرى وانك لا تظموا فيها ولا تضحى فوسوس اليه الشيطان قال يا ادم الا ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى فاكلا منها فبدت لهما ما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 لأنكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكى ونحشر يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا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 وَقّْ الرَهِلَكَ بِال الصَّلَاتِ وَصطَابِ الرعَلَْهَا لَا نَسألُكَ رِزْقَن حْنُ نَزُقُكَ وَالعاقِبَةُ للِدَّقُوى وَقَاوا لَلَا يَأتِن بِآَةٍ مِر رَبِّه أَلَمْ تَأتِهِ بَينَةُ مَا في الصّحُُ فِي اليُولَا وَلََّّْ نلَكنَّهُ بعَذَابٍ